أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم daadig olbim zij olbouw in bedst gesneden. voor en van al-Ghaiz al-Rahim. Waarder Allah, naa, uchlf Allah waarder, welkenn akseren nasi naa, yaglamon. Yaglamon, zahiran min al-hayat al-dunya, wohm gan al-akhirah, wohm gafilon.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 وَإِنَّ كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أَوَلَمْ يسيروا في الْأَرْضِ فينظروا كيف كان عَاقِبَةُ الذين من قبلهم كَانُوا واشد منهم قوه واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أن 119. ثم كان عاقبة الذين أساءوا أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون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 ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته بشر تنتشرون ومن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 وَإِذَا مَسَّ الناس ضُرٌّ دعوا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ منه رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ منهم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ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 وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا يُضَاعَفُ أيكم المضعفون؟ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟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 إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الجياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 الله الذي يبسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله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 Walla in absal nariën, farao ee ho ho ho ho ho ho ho ho 122-انت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون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 ولئن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ على قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق